دفاحة طيبة النشر ما زلت أرجوك وأخشى الهوى معطصما بالله الأحزان صدري حتى زحزحت الأحزان عن صدري حتى أتاتي منك في ساعة زحزحت الأحزان عن صدري صوت هامس کن و آن نقش تو او